السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله مسوري أنفسنا ومسيحة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله أما بعد؟ أولا قبل إلقاء المحاضرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإنني في هذه الليلة أشكر سعادة المحاضر. ونائب المحافظ ورئيس الشرقة وبقية المسؤولين وأشكركم أنتم يا من قدمتم من أماكن بعيدة أو قريبة في هذه الساعة أسى الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد أن أجمعنا وإياكم في الجنة ولا يقفى على شريف علمكم أيها نقوة أن الشريعة الإسلامية نهت عن أشياء كثيرة وهذه النواهي التي نهت عنها الشريعة إما نواهي على وجه التحريم، وإما نواهي على وجه الكراهة. النهي في أصول الفقه ينقسم إلى قسمين، إما نهي تحريم، وهذا يؤثم فاعله، يؤثم فاعله. وإما نهي كراهة وهذا يؤجر تاركه فالمحرم إذا فعله المسلم يأثم وإذا تركه تعبد الـ الـ إلى الله يؤجر والمقرؤ إذا تركه العبد تقرب إلى الله أيضا يؤجر. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu yang pertama sebelum saya menyampaikan muhadarah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkur Allah man la yashkur nas". Tidak akan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka saya pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, wakil Bupati, kepala kepolisian dan segenap jajaran-jajaran pemerintah. Dan juga nak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua wahai para hadirin yang datang dari tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang dekat dan juga saya bersyukur kepada Allah azza wajalla yang mempertemukan kita semua di masjid ini. Dan saya memohon kepada Allah azza wajalla semoga mengumpulkan kita semua di surga-Nya nanti. Hadirin rahimakumullah taala enggak samar atas kalian bahwasanya Bimbingan Islam Melarang dari banyak perkara Larangan-larangan yang disebutkan dalam Islam ini Ada kalanya larangan-larangan yang bersebut haram Ada kalanya larangan-larangan yang besar makhluk Anni larangan dalam usul fitih terbagi menjadi dua Bisa jadi larangan tahrim Larangan haram Maka ini pelakunya Berdosa Atau yang kedua Larangan makruh Maka orang yang meninggalkannya Dikasih pahala Perkara yang mengharam Yang diharamkan apabila Seorang muslim melakukannya Maka dia berdosa Namun bila dia tinggalkan karena Ta'abud niat ibadah Kepada Allah Dia akan dikasih pahalaan itu sementara yang mafru apabila seorang hamba meninggalkannya karena takar kepada Allah Azza wa Jal dia pun juga akan dikasih pahala dengan itu minal nawahi alati haramatkan syariat islamiyah hiya adiyat al muslimin أذيت المسلمين محرمة قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا تؤذو المؤمنين لا تؤذو المؤمنين والأداء ثلاث أنواع أداء القلب أداء القلب وأذيته كل ما يحزن المسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في أصحابي أي لا تحزروني على أصحابي وقال عليه الصلاة والسلام يؤذيني ما يؤذي فاطمة يؤذيني ما يؤذي فاطمة أن يحزنني ما يحزن فاطمة والنوع الثاني من الأذى هو أذى الفعل أذى الفعل إما بضرب المسلمين أو فعل أي شيء من الأشياء التي تلحق بالأضرار البدنية على المسلمين. هذا هذا الفعل أو هذا البدل، كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة. رضي الله عنه لعل يؤذيك لعل يؤذيك هوام رأسك لعله يؤذيك هوام رأسك يعني القمل الدود أصبح الدم يخرج من رأسه فهذا هذا البدن أو أذى الفعل والنوع الثالث من أنواع الأذى هو أذى القلب والبدن أذى القلب وأذى البدن وهذا أعظم أنواع الأذى للمسلمين أن تحزن المسلم وتوجع بدنه Pada syekh hadithullah ta'ala Termasuk Dari larangan-larangan yang disebutkan Dalam bidang Islam Ialah menyakiti kaum muslimin Menyakiti kaum muslimin Hukumnya haram Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam firmannya Walladhina yu'zun Al-mu'minina wal-mu'minati Bighayri Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Kaum mukminin dan kaum mukminat Dengan perkara yang tidak mereka lakukan Maka sungguh mereka telah melakukan Tindakan dusta dan dosa yang sangat nyata Al-Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih La du'adul mu'minin Kalian jangan menyakiti kaum mukminin." Menyakiti ada tiga macam yang pertama ialah menyakiti hati. Dan bentuk menyakiti hati ialah melakukan segala sesuatu yang menyedihkan, membuat sedih kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, La tu'udhunihi ashabi. Kalian jangan menyakiti aku tentang para sahabatku. Ia yani jangan kamu menyedihkan aku, membuat aku sedih terkait dengan para sahabatku. Juga Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam "Yudzini ma yudhi Fatimah Telah menyakiti aku Apa-apa yang menyakiti Fatimah radhiyallahu anha Yang ini membuat aku sedih Apa-apa yang menyedihkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Ini adalah menyakiti hati Yang kedua Ialah azal fi'il Menyakiti dalam bentuk perbuatan Bisa jadi dengan cara memukul kaum Muslimin atau melakukan apapun dari perkara-perkara yang memunculkan kemalbaratan badannya atas kaum Muslimin. Ini adalah adal fiil atau adal badan menyakiti dengan perbuatan atau menyakiti fisik seseorang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaab bin Ujrah beliau mengatakan la'an lahu yu'dhika nampaknya mengganggu kamu menyakiti kamu hewan-hewan yang di kepala kamu ini yakni kutu-kutu yang di kepalanya beliau sehingga kepala beliau mengeluarkan darah yang ketiga ialah adzal qalb wal menyakiti hati dan fisik sekaligus dan ini merupakan jenis menyakiti kaum muslimin yang paling besar yaitu dia membuat muslimin sedih dan dia juga menyakiti fisik-fisik mereka wa al-badan wal-qalb كثيره جدا اعظمها اعظم ma يؤذي أبدان المسلمين ويؤذي قلوب المسلمين ما يفعله الإرهابيون الإرهابيون الذين شوهوا الدين الإسلامي كان الناس يسمعون برحمة المسلمين وأن دينهم يحث على الرحمة وأن أفضل الأخلاق أخلاق المسلمين فأصبح الكفار يقرؤون عن هذا الدين حتى أسلم كثير من الكفار من غير أن يأتيهم داعية قرأوا في كتب المسلمين لا فرق بين عبد ولا أبيض لا فرق بين عربي واعجمي إلا بالثقوى أي بالإيمان لما رأوا هذا دخلوا في الإسلام في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من البلدان فلما جاء الالهابيون وإذا بهم يظهرون للقرب ولأوروبا أن الإسلام دين القتل دين التفجير دين التخريب دين هدم الأعراض دين هدم المباني وإطلاف الزروع وهذا والله وأنتم تعلمون ليس هذا ديننا لم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقطع رؤوس المسلمين لم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهتك أعراض المسلمين لم يعمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بحرق البيوت وحرق البشر وحرق الزروع إنما الشريعة جاءت بحفظ الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ العرض وحفظ العقول الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية Menyakiti badan dan hati Sangat banyak sekali Yang paling agung Yang paling besar Yang paling agung Yang paling besar Yang menyakiti Kisik-kisik kaum muslimin Dan hati-hati kaum muslimin Ialah apa yang dilakukan Oleh para teroris Alirhabiyul Para teroris Yang telah mencoreng-moreng Muka agama Islam Dulu umat manusia Mendengarkan tentang rahmat Islam, rahmat kaum muslimin. Mereka mendengar bahwasanya agama kaum muslimin menganjurkan rahmat kasih sayang dan bahwasanya akhlak yang paling afdal akhlaknya kaum muslimin sehingga pada akhirnya orang-orang kafir membaca tentang agama ini, mengkaji agama ini sehingga banyak dari kalangan kaum kafir yang masuk Islam dengan tanpa diseru oleh seorang dai. Mereka membaca dalam buku-buku kaum Muslimin, adanya penjelasan tidak ada perbedaan antara yang berkulit hitam atau yang berkulit putih, tidak ada bedanya antara seorang Arab, orang Arabi atau orang Aceh dengan Arab, melainkan dengan takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala mereka melihat ini semuanya, maka orang-orang kafir mereka banyak masuk dalam Islam. Di Eropa, di Amerika dan negara-negara yang lainnya. Namun tatkala irhabiyun teroris ini para datang dan muncul. Tiba-tiba mereka menampakkan, menampilkan kepada orang-orang Barat, kepada orang-orang Eropa, menggambarkan kepada mereka bahasanya agama Islam, agama khatul, agama yang suka membunuh. Inutafcir, agama yang suka ngebom. Bilut-Takhrib agama yang suka membuat kehancuran, pengurusakan. Agama yang merusak kehormatan. Agama yang menghancurkan bangunan-bangunan. Agama yang merusakkan pertanian-pertanian. Ini semuanya, Allah. Alhamdulillah semuanya tahu, ini bukan termasuk agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya s.a.w untuk membunuh atau memenggal kepala-kepala kaum Muslimin, Allah tidak pernah memerintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan kehormatan kaum Muslimin. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi SAW untuk membakar rumah-rumah, membakar manusia, membakar sawah-sawah kebun-kebun sesungguhnya bimbingan Islam datang membawa prinsip hifbud dimak menjaga darah wahid al menjaga kehormatan menjaga harta benda dan menjaga akal ini merupakan ad-darurat al-fams lima perkara pokok yang dengannya bimbingan Islam datang Ya ikhwanukum al-muslimun في بلاد أوروبا والغرب يخبروننا بأعداد كثيرة من المسلمين ارتدوا عن دينهم لما رأوا ما يفعله الارهابيون الشيعة والارهابيون الخوارج داعش والنصرة وتنظيم القاعدة فرح دعات الكفر بأفعال هؤلاء وأصبحوا يصورون ذاك الرجل صاحب اللحية الطويلة وهو يقتل مسلم نفسه لحيته طويلة. أفعال داعش في سوريا وفي العراق فأصبحوا يقولون للمسلمين حدث العهد بالإسلام هذا الإسلام المسلم يقتل المسلم فارتدى لا أقول العشرات ولا المئات بل أكثر من ذلك بسبة أفعال أقوام لم يعرفوا الدين الإسلامي يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله يدعون أنهم مسلمين ولا يعرفون ماذا جاء به الإسلام بأسباب كثيرة هؤلاء الإرهابيون فعلوا هذا الإرهاب الذي نراه في بلاد المسلمين فعلوه لأسباب كثيرة اتباع الهوى يتبعون اهواءهم ولا يتبعون الرسول الذي ارسل من ربهم اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فهذا يعني انه يجب عليك ان تتبع هذا الرسول تصدق فيما ما أخبر وتطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع ومن أسباب إرهابهم ضعف الدين عندهم ما عندهم دين الشيعة لا يعبدون الله وكلكم تعلمون هذا الشيعة قوم يعبدون آل البيت لا تجد شيعيا يعبد الله العبادة التي كان يفعلها رسولنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه والأمة الإسلامية إنما يعبدون القبور في كربلاء والنجف وقم يعبدون قبور أهل البيت يذبحون للقبور يحلفون بالقبور ينظرون للقبور يتوكلون على القبور يتوسلون بالقبور فأين الدين لم يعرف الدين والخوارج وأعني بالخوارج داعش الذين يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية والله تعجب دولة إسلامية وتقتل المسلمين تعجب وأعني بالخوارج تنظيم القاعدة وأعني بالخوارج جبهة النصرة الذين لا يعترفون بالسنة أبداً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعرف من من الملل ترد السنة إلا الخوارج، لا يرون بالسنة. لذلك قال الشافعي رحمه الله حاججوا الخوارج بالسنة حاججوا الخوارج بالسنة فهم دينهم ضعيف لم يعرفوا الدين لم يتعلموا ومن أسباب إرهابهم تمسكهم اما باقوال مشايخهم الضالين واضلوهم او باتباع اطفال كما اخبر نبيكم عليه الصلاة والسلام حدثاء الاسنان يعني صغار سن ربنا عز وجل أمر بطاعة الحاكم نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الحاكم والخوارج يقولون لا طاعة للحاكم لا طاعة للحاكم بسبب فتاوى مشايخهم أهل الزيغ والضلال كذا الشيء حمده الله تعالى هذا ايفن ايفن kalian dari kalangan kaum muslimin di Eropa Pernah menelpon kami Memberitakan kepada kami bahwasanya Banyak dari kalangan kaum muslimin di Eropa sana Murta dari agamanya Tadkala mereka melihat Tindakan-tindakan Perlakuan-perlakuan Irhafiun syiah Teroris-teroris Dari kalangan syiah Juga teroris-teroris dari kalangan Khawarij Baik Daesh Atau Al-Qaeda, Atau Jawa Nusrah Orang-orang kafir Mereka Sangat bangga, sangat gembira Dengan Perlakuan-perlakuan tindakan-tindakan Khawarij-khawarij ini Orang-orang kafir mulai Mereka menyerang atau menuduh Orang-orang muslim yang berjumut panjang Ini merupakan tindakan-tindakan mereka Di Syria Tindakan-tindakan mereka di Irak, Sehingga banyak dari kalangan orang-orang kafir mereka menyatakan tentang kaum muslimin menyatakan tentang kaum muslimin yang mereka yang muslimin teroris yang mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda dikatakan muslim membunuh muslim sendiri sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang di Eropa sana mereka murtah dari agamanya aku tidak mengatakan 10 atau 20 bahkan puluhan, bahkan ratusan ini tindakan orang-orang teroris yang mengaku atau yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah tapi tidak paham makna la ilaha illallah mereka mengaku sebagai kaum muslimin tapi tidak paham apa yang dibawa dalam islam ini kata syekh hafizahullahu ta'ala ada banyak sebab kenapa kaum irhabiyun melakukan tindakan-tindakan semacam ini mereka membuat kerusakan-kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin Ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka, tidak mengikuti Rasul mereka alaihi salatu wassalam yang diutus dari Rabb mereka. Apabila kamu mengatakan Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Ini maknanya adalah wajib atas kamu untuk mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam Engkau membenarkan apa yang perlu beritakan Engkau mentaati apa yang perlu perintahkan Engkau tinggalkan apa yang perlu larang Dan engkau tidak beribadah kepada Allah Melainkan dengan apa yang perlu syariatkan sebab yang kedua dari sebab munculnya tindakan-tindakan teroris yang semacam itu ialah borfu tini indahum lemahnya agama pada mereka ma indahum jin mereka tidak punya agama syiah teroris sangat syiah mereka tidak beribadah kepada Allah kalian tahu itu syiah ini satu kaum yang menyembah ahlim baik Kamu tidak mendapati Seorang syii Yang beribadah kepada Allah Dengan ibadah yang sesuai dengan Contoh Rasul Para sahabatnya dan umat Islam secara keseluruhan Mereka hanya menyembah kuburan-kuburan Di Karbala Di Kum Dan tempat-tempat mereka yang lainnya Mereka menyembelih hewan untuk kubur untuk untuk kuburan mereka bernazar untuk kuburan mereka bersumpah untuk kuburan mereka semuanya beribadah untuk kuburan Mana agama mereka mereka tidak mengenal yang namanya agama ini khawarij Teroris khawarij dan yang saya inginkan dengan khawarij di sini adalah daiis yang sekarang ini menamakan diri mereka dengan daulah islamiyah semua demi Allah akan takjub akan akan heran dengan perlakuan mereka daulah islamiyah tadi membunuh kaum muslimin yang saya inginkan dengan khawarij adalah, adalah al alqaidah jihadun nusrah dan yang semisal mereka dari pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang sama Syukur muslim ibn umayyah tarahimahullahu taala menyatakan La aarifu milah dan min al milali ilal khawariz. Aku tidak pernah mendapati, aku tidak pernah mengetahui sebuah milah, sebuah pemahaman, sebuah sekte dari milah-milah yang ada yang menolak sunnah melainkan khawarij Oleh kerana itu alimah syafi'i rahimahullah taala menyatakan hajiju al khawarija bis sunnah bantahlah kaum khawarij dengan sunnah Rasulullah SAW ini agama mereka agama yang ba'if yang lemah mereka tidak mengenal agama ini mereka tidak mempelajari agama ini sebab yang ketiga dari sebab-sebab yang membuat mereka berbuat demikian ialah mereka berpegang teguh ada kalanya berpegang teguh dengan syekh-syekh mereka Guru-guru mereka yang sesat lagi menyesatkan Atau mereka berpegang teguh dengan anak-anak kecil Yang masih muda-muda Adfal Sebagaimana dikhobarkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W.T. tentang mereka Kawab khawarij Khawarij adalah Orang yang masih muda-muda usianya Rabbuna Azza wa Jal Rabb kita Allah Azza wa Jal Memerintahkan kita untuk mentaati penguasa Nabi kita Muhammad SAW Memerintahkan kita untuk mentaati hakim taati penguasa Sementara Khawarij mengatakan Tidak ada ketaatan Untuk para penguasa Tidak ada ketaatan kepada para penguasa Ini semuanya disebabkan Karena fatwa dari syekh-syekh mereka dari kalangan ahlu zaydi wa balal dari kalangan orang-orang yang menyimpang lagi sesat dalil ya asbab al-irhad asbab ittiba' al-hawa wadha'f al-din wa tamassuk biaqwal al المظلين هذه الثلاثة هي التي ولدت الفكر الإسلام الفكر الارهابي هذه الثلاثة هي التي ولدت الفكر الارهابي لأن منبع الإرهاب من هذه الثلاثة منبع الإرهاب من هذه الثلاثة بسببها بسبب اتباع الهوى وضعف الدين والتمسك بأقوال الظالمين أصبحوا يسعون في العرض فسادا والله لا يحب الفساد من فسادهم حرصهم على الخراب في بلاد المسلمين تاره يؤججون الناس على الحاكم يقولون الحاكم ظالم الحاكم لا يعدل الحق الحاكم لا يعطينا الحاكم كذا وكذا كما فعل الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه اتفق الخوارج والشيعة على عثمان راس الخوارج عبد الرحمن بن ملجم ورأس الشيعة عبد الله بن سبأ راس الخوارج عبد الرحمن بن ملجم وراث الشيعة عبد الله بن سبأ اجتمع هذان الرجلان وقلبوا الناس على عثمان رضي الله عنه وارضاه المبشر في الجنه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم كذبوا عليه وهذا هو فعل الإرهابيين الكذب على الحكام قال عثمان لا يعدل بين الرعية أول كذبة، ولا يحكم بالسوية ولا يحكم بالسوية ثاني كذبة، ويعطي المال لبني أمية ثالث كذبة. وصدق هذا الجهال الذين جاءوا معهم ولم يكن أحد من الصحابه رضى الله عليهم معه جاءوا بالقدرى وقتلوا عثمان رضى الله عليه وهو قائم يصلي عمره ثمانين سنة لم يقولوا كيف نقتل المسلم يصلي لله بل قالوا يجب قتله هذا من أصولهم من أصول هؤلاء الإرهابيين تأجيج القلوب على الحاكم المسلم لما قتلوا عثمان نهبوا بيت مال المسلمين هم وبثوا الرعب في المدينة بعدما كانت آمنة ومن أصولهم الاستهزاء بالعلماء يجعل العلماء حتى إذا لم يبقى عالم يفتون بغير علم ومن أصولهم تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين هذا الإرهاب وهذا أسب وهذه أسباب الإرهاب وهذا أهم ما يحرص عليه أهل الذهاب أهم ما يحرص عليه الطعن في الحاكم الطعن في العلماء تكفير المسلمين واستباح الدماء أسوال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يحفظكم ويحفظ بلادكم وأسأل عد وجل أن يطهر بلاد المسلمين من هؤلاء الارهابيين الذي نشغه الدين باسم الدين وأسأل عد وجل أن يحق الدماء المسلمين في كل مكان والله أعلم وصلى وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkata Syekh Allah Ta'ala Inilah Sebab-sebab Tindakan-tindakan khawarij Ada tiga tadi Ketiba'ul hawa Mengikuti hawa nafsu, Yang kedua Wahfuddin Lemahnya agama dan yang ketiga berpegangan dengan ucapan-ucapan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Tiga sebab inilah yang melahirkan pemahaman terorisme. Dikarenakan sumber terorisme dari tiga sebab ini. Mengikut Yahwanesu, lemahnya agama, berpegang teguh dengan ucapan-ucapan orang yang sesat. Sehingga pada akhirnya mereka pun melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, sedangkan Allah Azza Wajalla tidak menyukai kerusakan-kerusakannya. Di antara bentuk kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh mereka ialah ambisi mereka untuk menghancurkan negeri-negeri kaum Muslimin, terkadang dengan cara provokasi. Memprovokasi masyarakat untuk memberontak penguasanya. Mereka mengatakan penguasanya walim. Mereka mengatakan penguasanya tidak mendapatkan hak kita. Atau melaksanakan al-hak. Mereka mengatakan al-hakim penguasa dia memberi kita. Penguasa begini, penguasa begini, penguasa begini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memberontak Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arwah saya menjelaskan dari Allah. teroris khawarij dan syiah bersatu untuk memberontak Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu takal khawarij pada masa itu adalah Abdul bin Muljim sementara tokoh syiah pada masa itu adalah Abdul bin Sabah dua orang ini berkumpul bersatu kemudian memprovokasi masyarakat untuk melakukan kudeta penggulingan kekuasaan Uthman Ibn Affan. kadi Allah Ta'ala anhu salah seorang sahabat yang diberikan bergembir dengan jannah yang dikatakan dengan Zunurain yang memiliki dua cahaya yang mana Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan tentangnya ma barra Uthmana ma faal ba'da liyobu tidak akan memuakkan sahabat Uthman ibnu Affan apa yang dikerjakan dia setelah hari ini. Mereka berdusta atas nama Uthman. Dan inilah perbuatan irhabiun, perbuatan kaum terorisme berdusta atas nama penguasa. Dulu mereka mengatakan Uthman radhiyallahu anh da'afil kepada masyarakatnya. Ini kalimat yang pertama. Mereka mengatakan Usman tidak pernah uh, menghukumi dengan keadilan. Ini kalimat yang kedua. Mereka dulu mengatakan Usman hanya memberikan harta kepada Banu Umayyah. Ini yang ketiga. Dan yang membenarkan kedustaan mereka ini adalah orang-orang juhal, orang-orang jahil yang datang bersama dengan mereka. Dan perlu diingat, tidak ada dari kalangan para sohabah Seorang pun yang bersama dengan mereka, yang bersama dengan Khawarij, yang bersama dengan Syiah tidak ada. Mereka datang di malam hari, memasuki rumahnya Utsman, hingga akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taalaanhu dalam keadaan belasungkup berdiri yang mulailah berdiri salat. Mereka tidak pernah mengatakan, ih eh, bagaimana mungkin kita membunuh seorang Muslim yang sedang salat. Tak pernah mikir seperti itu Bahkan mereka mengatakan wajib dimakan orang ini Ini Yang namanya provokasi ini merupakan prinsipnya khawarij Memprovokasi hati-hati masyarakat Untuk memberontak penguasanya Dan tak kala mereka berhasil membunuh Uthman radhiyallahu ta'ala anhu Mereka merampas harta-harta mereka membuat suasana yang menakutkan dan yang mencekam di kota Madinah dan termasuk prinsip-prinsip khawarij ialah al-istihza'u fil ulama melecehkan para ulama merendahkan para ulama mereka menjauhkan masyarakat dari para ulama sehingga ketika tidak lagi tersisa satu ulama pun maka masyarakat nanti akan menjadikan atau akan mengambil pemimpin-pemimpin yang sesat pemimpin yang jahil akhirnya mereka ditanya dan menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka pun sesat lagi menyesatkan dan termasuk daripada prinsip-prinsip khawarij ialah mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin inilah terorisme inilah sebab sebab munculnya terorisme dan inilah perkara terpenting yang menjadi ambisi kaum teroris mencela penguasa dan ulama mengkafirkan kaum muslimin dan memohon taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya segala semoga menjaga kalian dan menjaga melindungi kalian dan semogaan kepada Allah Azza Wajalla semua kalau mensucikan negara kalian dan negara-negara kaum Muslimin dari kaum teroris ini orang-orang yang mengoreng muka agama dengan mengatasnamakan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.